يسعد اخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات ان يقدموا لكم هذه المادة كيف اعرف ان الله يحبني شاء رائع جدا ان كنت تحب الله ان كنت تعلم من نفسك انك تحب الله فعلم بان الله يحبك لأن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي الذي رواه البخاري وغير من حديث أبي هريرة من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا احببته الحديث فإن كنت تحب الله امتثلت أمره واجتنبت نهيه ووقفت عند حده قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فالمحبة محبة الله أصل من أصول الإيمان شجرة المحبة محبة الله شجرة في أصل القلب أو في قرار القلب جذرها في قرار القلب وفرعها متصل بسدرة المنتهى تؤتي ثمارها من الاتباع والامتثال والاجتناب والوقوف عند الحدود والخشية والإنابة والتفيض والرجاء إلى غير ذلك تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة تابعة لازمة لمحبة الله عز وجل وعلى قدر محبتك لله تكون محبتك لرسول الله وليس العكس وعلى قدر محبتك لله تكون محبتك لرسول الله لأن محبتك للنبي تابعة لمحبتك لله جل وعلا، فعلى قدر حبك لله يكون حب الله لك، على قدر حبك لله يكون حب الله لك، واسمع التاني دي كمان، وعلى قدر رضاك عن الله يكون رضا الله عنك، أنا أرضى عن رب أيوة، من تعمل كل يوم بتقرأ؟ رضي الله عنهم ورضوه عنه فيه رضا عن الله وفيه رضا من الله أن ترضى عن الله ذا قطعم الإيمان من رضي بالله رب الحديث رضي الله عنهم ورضوا عنه جل جلاله فالرضا عن الله بقدر رضاك عن الله بقدر رضى الله عنك ثم هذه العلامة الثالثة من علامات حب الله لك وقبول الله لك وهي مهمة جدا يا الله ذكرت كلاما في الجمعة الماضية لشيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى يكتب بماء العيون الخاشعة يقول إذا استنار, القلب إذا استنار القلب بنور الطاعة أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية وينتقل صاحبه من طاعة فينتقل صاحبه من طاعة إلى طاعة دي العلامة خلي بالك إذا أشرق القلب بنور الطاعة أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية فينتقل صاحبه من طاعة إلى طاعة وإذا أظلم القلب بظلمة المعصية أقبلت سحائب البلاء والشر إليه من كل ناحية فينتقل صاحبه من معصية إلى معصية ويصبح كالأعماء الذي يتخبط في حنادس الظلام محتاج تسمعك كم مرتين لا مرتين تسمعهم كم مرتين خلي بالك لأنه كلام غالي قوي. ما يقولوش الله ابن القيم بس فيما أعلم يعني لا يقول هذا إلا ابن القيم رحمه الله يقول إذا أشرق القلب بنور الطاعة ما احنا اتفقنا أن للإيمان نورا في القلب اتفقنا أن للإيمان نورا في القلب فإذا أشرق القلب بنور الطاعة أقبلت وفود الخيرات إليه أي إلى هذا القلب من كل ناحية والله العظيم سعادة وراحة استقرار وغنى وعز ومال وجاه الناس فهمها غلط وحسبنها غلط كثير من الناس يتصور أن طريق الله ما فيش فيه سعادة في الدنيا لا إطلاقا من إلا قال بل لا تستشعر ولا تتذوق طعم السعادة في الدنيا إلا وأنت في طريق الله إلا وأنت مع الله إلا وأنت على طاعة الله والله لن تتذوق طعما للسعادة ولا لذة للاستقرار ولا للرخاء وأنت في معصية هذا وهم لذه مؤقتة لكن تجني بعدها الندم الذي يعكر عليك صف حياتك حتى ترتكب معصية ثانية لتعيش في نكد آخر وهكذا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك لابد أن يتحول كل شيء من وسائل المتاع والنعيم إلى ضنك فإذا أشرق القلب بنور الطاعة أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية فينتقل صاحبه من طاعة إلى طاعة، بعلامة قبول الله لك، ودمن علامات قبول التوبة، من علامات قبول التوبة، من علامات قبول عملك في رمضان، من علامات قبول عملك الذي كنت عليه في رمضان ان تنتقل من الطاعات التي كنت عليها في رمضان إلى طاعات أخرى في شوال، وفي سائر الشهور والأيام حتى تلقى الله عز وجل من علامات قبول الله لعملك. أن تظل على الطاعة وأن تنتقل من طاعة إلى طاعة وزلك أنا قلت في الجمعة إن المؤمن برنامجه ما بتغيرش لا تغير ما عندي الزيادة أزدها باستثناء الصيام اليومي بس لكن لازم قيام ل... آه لازم يكون لك قيام لقرآن لازم يكون لك ورد من القرآن ذكر لازم تكون في كل يوم في ذكر وهكذا ما عنديش حاجة زاودها ما فيش برنامج زياده في رمضان اعمله باستثناء الصيام هو ده المؤمن افكر طب ازيد ايه لا مفيش نفس البرنامج حتى نفس الطعام نفس الشراب يقول الاولاد طب هنشتري لا ليه نشتري ليه نشتري حاجات ليه هو رمضان شهر الاكل طب نشتري زياده عن بقيه شر المفروض نبقى اقل شهر لا مفيش حاجه تيجي زياده اطلاقا ليس عن بخل ابدا حاشا لله وانما عن قناعه بان هذا شهر الصبر شهر الصوم شهر التزكيه شهر التصفيه شهر التربيه انما نشرب الاصطال وناكل الاطنان ثم بعد ذلك نطلب تقوى الرحمن اللي هي الغايه من الصيام ما اقدرش مش أقدر أحققها ولا أحصدها فالشاهد من علامات قبول الله لك في رمضان أن تظل على الطاعة التي كنت عليها وأنت تنتقل من طاعة إلى طاعة إذا أشرق القلب بنور الطاعة أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية فينتقل صاحبه من طاعة إلى طاعة وإذا أظلم القلب بظلام المعصية أقبلت سحائب البلاء والشر إليه من كل ناحية فينتقل صاحبه من معصية إلى معصية ويصبح كالاعمى الذي يتخبط في حنادس الظلام كلام واضح يقولنا كم مرة تلتا ولا كفا حفظتها كمان مرة تلتا حاضر إذا أشرق القلب بنور الطاعة أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية فينتقل صاحبه من طاعة إلى طاعة